الوحدة السادسة العطلة والهوايات الدرس الأول مرحبا للعطلة واحد استمع إلى العبارات وأعدها ثم تأمل معانيها وظيفة مصمم إعلان تجاري موضوع عطلة شهر تحدث لهم شاطئ بحر منطقة سياحية شمال رائعة